Can, ilk cinta yang kita rasak, Sen, warasan benda, duit انقري ها ها ها ها كم اواك يا شهر الصيام انا لن انسىك فانت في قلبي Tanpa layan, waduai kulan. Rabb taqabln, ya Rabb beli hnan, مولا يصلي و يسلم دائمًا أبدا على حبيبك خير الخلق كول مولا يصلي و يسلم دائمًا أبدا على حبيبك خير الخلق كول مي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وتباسم تنى بتباسم اللهم صلي عليك يا الامه بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي ازيح الغمه يا ربي بجاه النبي ازيح الغمه قمرون قمرون قمرون سيدنا Come oh, on. يا نبي الله يا رسول الله مولا يصلي و يسلم دائمًا أبدا على حبيبك خير نور الله فجرا جئت بعد العصر يسرا ربنا علىك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا محمد وحشنا يا Ya sebenna, شوق نزد والله ومهما طول الغياب محمد مشتائلك والله محمد قلبي عليك صلى نبي قمر وجه جميل وجه جميل وجه جميل سيدنا النبي وجه جميل يا مصطفى يا امام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام يا مصطفى يا شافي العالم معلم خير البارية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه خيرنا عطى ولا علم علينا. ثميات وداع وجب الشكر علينا ما دعاه لله داع مولايا لي وسلم دائما ابدا على حبيب يا خير الخلق كل لي يا ربي صال لي علي يا ربي صال لي علي يا ربي صال لي علي صلوات الله عليه يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية Rasul Allah, ya Rasul Allah, jita bidinilah, jat ya habib Allah, ya habib, Allah, ya, habib Allah, ya ya ya ya, ya besh يا رسول الله يا يا يا يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق يا رسول الهدايا Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Ya Rasul Allah Ya Habib Allah Ya Habib al-Qalbi, Ya Khair al-Bara'ia, Ya Ligi Tabil Haqir, Rasul al-Hidayah, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah. يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير كل القلوب الحبيب تميل ومعي بها أما الذليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد مدليلو ام الدليلو اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيلو والخدود تسيهن كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيلوا. رمضان أهلا أهلا رمضان صومك سهلا رمضان أفضل شهرا رمضان يا رمضان موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أرى مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني موطني الشباب لن يكل همه ون يستقل أو يبيت أو يبيت نستقل من الردى ولن نكون للعيداء كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشان المنكدة ذلنا المؤبدة وعيشان المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التلي مجدنا التلي موطني موطني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد alaihissalam allahumma salli ala almustafa habibana muhammadin alaihiissalam raqqa tayna ya shawqan wa laytaybat adarafat ishqan fa habibi فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شو نذا دعا الله مهما تطول الغيان محمد مشتائلك والله محمد قلبي عليك صلى رضيته بالله ربه وبالإسلام دينا رضيته بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم هديه ورسولنا صلى الله على طه خير الخلق واحلاها صلى الله على طه خير الخلق وخير العالمين ابن عبد الله صلوا على نبينا المصطفى طه هدينا هو خير العالمين ابن عبد الله يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله Ah oh, ah oh, ah oh. Allah ya nanah ya nanah ya nanah ya nanah ya